سَعى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ كَرَّمَهَا مَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قَتَلَ مَا أكفرة